لوكُْ تُمْ تَعلمُون قَالَ رَبِّ إِي دَعْوتُ قَوْم لَلَ وَنَهارَا فَلَمْ يَزِدهُم دُعا إِ إِلَّا فِرَارَ وَإِني كَُّ مَا دَعْوتُهُم للتَغْفِرَ لَهُم جعلوا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ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 وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الضَّالِّينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا قَطَّعُوا آتِهِمْ أَغْرِقُوهُ فَأُدْخِلُونَا نَارًا فَأُدْخِلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا